117. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون 118. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون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 يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون 118. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون 119. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودة ورحمة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 ونبين إليه واتقواه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين مِنَ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دع ربهم نبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون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 وما آتيتم من ربا ليرضوا في أموال الناس فلا يرضوا الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشكون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي يعمل لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فاظرُوا كيف كان عاقبة الذين من قبل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 116. تلك آيات الكتاب الحكيم 117. هدى ورحمة للمحسنين 118. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 119. على هدى من ربهم هم المفلحون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 وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلٰٓى أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَٰحِبَهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن ما رزقناهم يوم فيقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون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 ونَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُونَ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِى إسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَتَيْنِ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي كَانُوا فِيهِ يختلفون أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي الْمَسَاكِنِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يَبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هذا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صادقين قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطْعِي الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيم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 هناك بتلية المؤمنون وزلزلوز زلاً شديداً وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقاملكم فرجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن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 وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْمُحْسِنَاتِ مِن كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ أَن بِمَن يَأْتِ مِن كُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَينَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا